فأما من ثقُلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفَّت موازينه فأمّه هاوية، وما أدرى كما هي، وما أدرى كما هي وما